وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أي لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الذين والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلت واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى ان تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكيفرين عذابا مهينا